أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع والأربعين من دروس العقيدة في الدرس الماضي بينا أن بين يدي الإيمان باليوم الآخر مجموعة من الحقائق هذه الحقائق تتلخص في أن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأن السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ومعنى أن الإنسان قد حمل الأمانة أي قبل أن يصل إلى أعلى مرتبة وضعت للمخلوقات لكن هذه المرتبة مرتبة جمالية إنه أسعد مخلوق على وجه الأرض لو أنه حمل الأمانة كما أرادها الله عز وجل هذا الإنسان حينما حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات والأرض وزوده بعقل قوة إدراكية وزوده بحرية اختيار وزوده بقدرة ظاهرة على تحقيق مراده وزوده بفطرة سليمة أعانه بها على اختيار الحق وخلق له الكون وأنزل الكتب وبعث بالأنبياء وسخر الدعاة والعلماء كل هذا من أجل أن يتعرف هذا الإنسان إلى الله عز وجل فإذا عرفه عبده وإذا عبده سعد بقربه في الدنيا والآخرة فالقوة الإدراكية تقتضي أن يتعرف الإنسان إلى الله عز وجل لا أن يسخرها لأهداف رخيصة والإرادة الحرة مع القدرة الظاهرة على فعل ما يريد الإنسان هذا أيضا يجب أن يكون مؤديا إلى العبادة الصحيحة والكثرة السليمة التي فطر الله الناس عليها تقتضي أن يحب أن الله عز وجل وأن يشكره هذا ملخص الدرس الماضي نتابع هذه الحقائق التي لا بد من عرضها بين يدي الإيمان باليوم الآخر من أجل أن يستحق الإنسان هذه السعادة العظمى يوم القيامة جعله في الدنيا مبتلاً ابتلاه ومعنى ابتلاه أي امتحنه إما أن يؤثر رضا الله عز وجل وإما أن يؤثر رضاء الناس إما أن يسعد بإقباله وإما أن يبحث عن لذته إما أن يؤثر جانب الخير وإما أن يؤثر جانب الشر إما أن ينطلق من مبادئه وإما أن ينطلق من نزواته فالإنسان حينما ابتلي في هذه الدنيا وقد بينت لكم في الدرس الماضي الآيات العديدة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى وتؤكد أن العلة الأولى التي خلقنا من أجلها في هذه الحياة الدنيا هي الابتلاء. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بطيرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم إذا الابتلاء والنجاح في الابتلاء ثمن هذه السعادة العظمى من أجل أن يستطيع الإنسان، أي من أجل أن يبتل الإنسان، زوده الله عز وجل بأشياء ثنائية، الشيطان يوسوس له، والملك يلهمه، فإما أن ينحاز إلى جانب الشيطان، وإما أن يستجيب للملك. نوازع الخير. تدعوه إلى فعل الخير والشهوات التي أودعها الله فيه تدعوه الى, إلى اقتناص اللذة ولو على حساب الآخرين في الحياة إما أن يستجيب لعقله وإما أن يستجيب لشهوته إما أن يستجيب لبداء الرحمن أو أن يستجيب لوسوسة الشيطان إما أن يؤثر الفضيلة وإما أن ينحاز إلى الرذيلة إما أن يؤثر المصلحة وإما أن يؤثر المبدأ فأنت بين المبدأ والمصلحة بين الحاجة والقيم بين نداء الشيطان بين وسوسة الشيطان ولداء الرحمن بين نوازع الخير ونوازع الشر بين العقل وبين الشهوة بين أن تكون مع الملائكة وبين أن يهبط الإنسان إلى مستوى الحيوان هذا التنويع وهذا التخير هو علة الابتلاء شيء آخر الله سبحانه وتعالى جلت حكمته زود الإنسان بقدرات متفاوتة هذه القدرات هذا أعطاه ذكاء وهذا أعطاه مالا وهذا أعطاه قوة عضلية، وهذا أعطاه قوة اجتماعية، وهذا أعطاه قدرة على الإقناع، فصاحة وبلاغة وإقناع، وهذا كان عييا وهذا كان غبياً، وهذا كان ضعيف النفس. هذه القدرات التي منحها الله لعباده منحها لهم بشكل متفاوت. لهذا التفاوت تفسيران. أحد هذين التفسيرين. أن الله سبحانه وتعالى تفضل على خلقه ابتداءا بالإيجاد وتفضل على خلقه ابتداءا بهذه القدرات الخاصة التي منحهم إياها فليس للعباد أن يعترضوا على هذه القدرات لأنها محد فضل هذا تفسير تفسير آخر أن الله سبحانه وتعالى حينما نظر إلى إلى خلقه رأى كل مخلوق له طلب بحسب طلب هذا المخلوق أعطاه القدرات التي تحقق له طلبه يعني هذه هذا الذكاء وهذه القوة وهذا المال وهذا وهذه الملكات والمواهد هذه كلها وزعت بعد أن نظر الله عز وجل إلى خلقه ورأى مطالبهم هناك تفسيران إما أنها وزعت ابتداءا وهي محد فضل وليس للمرء حق الاعتراض لأنه ليس له حق أن يطالب ربه بشيء وقد خلق من عدم وإما أن الله عز وجل وزع هذه القدرات المتفاوتة على عباده بحسب مطالبهم يؤكد هذا قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدفورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضورة إن هذا الذي منح قدرة على الإقناع إنما كانت هذه القدرة تحقيقا لطلبه وهذا الذي منح مالا وفيرا إنما منح هذا المال تحقيقا لطلبه كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضورة لكن المسؤولية على قدر الموهبة، فالفصيح الذي أُتي فصاحة وقدرة على الإقناع وتلكأ في نصرة الحق، هذا حسابه أشد من الذي لم يأت هذه القدرة، والذي أُتي المال العريض إذا دعى إلى فعل الخير واستنكر، هذا له مسؤولية أكبر بكثير من الذي أُتي كفاف يومه. وهذا الذي أوثي قوة وشأنا في المجتمع بإمكانه أن يقف إلى جانب الضعيف والمؤمن والثنكث له حساب خاص أشد من حساب الذي كان في الأرض مستضعفا فكل إنسان محاسب ومسؤول على قدر ما مكنه الله في الدنيا لذلك سيدنا عمر رضي الله عن عمر كان يقول لو أن بذلة في العراق تعثرت لحاسبني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر لو أن بذلة في العراق تعثرت لحاسبني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر ليتني أقدم على ربي لا لي ولا عليه ليت أمة عمر لم ترد عمر ليتها كانت عقيمة أدريت عظم المسؤولية التي تحملها لأن الله عز وجل مكنه في الأرض فالمسئولية واتبعه على قدر التمكين. الذي اطلع على العلم وعرف أحكام العبادات هذا إذا قصر في أدائها حسابه أشد من الذي لم يطلع إذا كلما أتيت شيئا يزيد على الآخرين ارتفعت ارتفع مستوى حسابك عند الله عز وجل هذه حقيقة لا شك فيها مما يؤكد هذه الحقيقة أن من رزقه الله عقلا وذكاء كان مسؤولا عن هذه المنحة بمقداره من, من رزقه الله عمرا مديدا كان مسؤولا عن عمره بمقدار امتداده من حباه الله علما كان مسؤولا عن علمه الذي حباه الله إياه على مقداره من آتاه الله قوة جسمانية وسجاعة كان مسؤولا عن ذلك بمقدار العطاء الرباني من آتاه الله ملكا وسلطانا كان مسؤولا عن ملكه وسلطانه بمقدار ما أوثيه وهكذا سائر الهبات وسائر الملكات وسائر القدرات والامكانات والاستعدادات والأهليات هذه كلها بقدر توافرها تحاسب عليها من هنا قال بعض المفسرين ويسألون يومئذ عن النعيم يعني أي منحة منحك الله إياها سوف تحاسب هذا المال كيف أنفقته هذه القوة العضلية كيف استهلكتها هذا العقل القوي كيف استخدمته؟ في أي موضوع استخدمته هذا الشأن الاجتماعي كيف ماذا فعلت به هنا المسؤولية لذلك لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه هذه المعاني تؤكدها بعض هذه الآيات قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. وَمَنْ يَقْنُطْ من كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا إذن المسؤولية على قدر العطاء يحاسبك بقدر ما أعطاك من علم من حكمة من فهم من إدراك من قوة من مال من غنى من شجاعة من شأن من تمكين ويقول الله عز وجل وذكرنا ما يثلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا يعني الشاب الذي ينشأ في بيت علم يستمع إلى الحق صباح مساء هذا الشاب محاسب عند الله أكثر مما يحاسب شاب نشأ في بيت الجهل في بيت الانحراف فكل ميزة خص الله بها يقابلها مسؤولية تزيد بها عن الآخرين. قال تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فليُنفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاه. سيجعل الله بعد عسر يسرى الآن في عنا معنى آخر هو أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس في الدنيا درجات وفي هذا حكمة بالغة يعني هناك تفاوت في القوة الإدراكية تفاوت في القوة العضلية تفاوت في الشكل تفاوت في الشأن تفاوت في النواحي العاطفية تفاوت في النواحي الاجتماعية تفاوت في المستوى الاقتصادي هذا التفاوت بعلم الله وتقديره قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون يعني هذا جعله يقبع وراء مكتب فخم وعنده حاجب في المظهر الخارجي أن هذا الذي يقف يجلس وراء المكتب له شأن كبير وهذا الحاجب الذي يقف على الباب شأنه قليل لكن الله عز وجل له مقياس آخر قد يكون هذا الحاجب عند الله عز وجل إذا كان مطيعاً له قائما بواجباته قد يكون له شأن يفوق شأن الذي يخدمه بكثير فربنا عز وجل جعل الدنيا مراتب وجعل الحياة مستويات لكن الذي يريده أن يمتحن كل هؤلاء فالفقير قد يمتحن بصبره على الفقر وتعصفه عن المال الحرام بينما الغني يمتحن انتحاناً ليس أقل صعوبة من هذا الامتحان يمتحنه بقدرته على ضبط نفسه وهو غني هل يحمله غناه على البكر أو على الكبر أو على الإشراف أو على البخل أو على التمتع بما حرم الله عز وجل فالفقير مبتلى والغني مبتلى الفقير ابتلي بالفقر ليمتحن صبره تمتحن عفته يمتحن وراؤه والغني ابتلي بالغنى ليمتحن ضبطه لنفسه ليمتحن تمتحن استقامته لتمتحن سجيته ليمتحن سخاؤه فالغني مبتلى والفقير مبتلى والضعيف مبتلى المستضعف في الأرض مبتلى ليس له شأن والقوي مبتلى المستضعف مبتلا بصبره وإضاه بما قسم الله له والقوي مبتلى هل تحمله قوته على تجاوز حقوق الآخرين كلاهما مبتلى لو دققنا ما من مخلوق ذكر كان أو أنثى كبير كان أو صغير غني كان أو فقير إلا وهو مبتلى بقدر ما أعطاه الله عز وجل إذا لولا أن هناك تفاوت لما كانت الحياة لو أن الناس جميعا كانوا في أعلى مستوى فكري من الذي يرضى بعمل يدوي لو أن الناس جميعا كانوا مهارة في أعمال ذوية من الذي يؤلف الكتب لا بد من تمايز في كل النواحي لو أن الناس جميعا كانوا يعني بقدرات متساوية هذه القدرات لا معنى لها فقدت قيمتها لو أن الناس كانوا جميعا بشكل واحد فقدت بعض الميزات قيمتها فهناك تخطيط إله رائع والكل مبتلى الضعيف مبتلى الذي آتاه الله شكلا كان وسيما قسيما مبتلى هل يتيه بشكله على الناس هل يستغله في إغواء المعجبات مثلا؟ والذي آتاه الله شكلا أقل من هذا، يعني هل هل يجتهد في تأكيد ذاته عن طريق الخلق القوي والعمل الطيب؟ آية أخرى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. جو صاحب محل تجاري مبتلى والصانع مبتلى صاحب المحل في عنده قائمة ابتلاء طويلة هل هذه البضاعة اشتراها بشكل صحيح وهل أعطاها سعرا مناسبا وهل باعها بطريقة شرعية وهل عامل الشاري معاملة طيبة إسلامية أم غش وكذب وحلف إيمانا كاذبا مبتلى وهل عامل هؤلاء الموظفين معاملة صحيحة هل عملهم بالعدل أما الصانع الذي في هذا المحل مبتلى هل كان مخلصا لسيده هل غش الناس هل أخذ شيئا من الأجرة لنفسه هل نافس الشركة فكل إنسان مبتلى على حجمه أصحاب الحجوم الكبيرة لهم ابتلاء من نوع خاص وأصحاب الحجوم الصغيرة لهم ابتلاء من نوع خاص فلذلك الإنسان هناك عدالة في الابتلاء هناك تفاوت في العطاء أما عدالة في الابتلاء كلهم كل الناس مبتلون المرأة تبتلى في بيت زوجها هل كانت زوجة صالحة هل حفظت زوجها في نفسها وماله هل فرته؟ هل نقصت عليه عيشه هل كانت سببا لمتاعبه أم كانت سكنا له كما أرادها الله عز وجل مبت... تبتلى هل أهملت أولادها أم قعدت على بيت أولادها أي ممرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة هل كانت عونا للشيطان على زوجها أم كانت عونة لزوجها على الشيطان هل صبرت عليه هل كانت مؤنتها خفيفة أم حملته لا يطيق حتى حملته على أكل المال الحرام مرأة تبتلى والزوج يبتلى يبتلى مع أمه يبتلى مع زوجته مع أولاده مع جيرانه مع زبائنه في عمله مع منهم أدنى منه مع منهم أعلى منه الابتلاء على قدم وساق ما من مخلوق على وجه الأرض إلا وهو مبتلى ليبلوكم أيكم أحسن عمله إنا كنا مبتلين إذن وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم شيء آخر في آية دقيقة جدا في سورة الفجر يعني هي من صلب موضوعنا. قال تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما هذه المقولة هي عين الخطأ فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه ابتلا بالمال أكرمه سكن في بيت مريح أعطاه مالا وفيرا أعطاه شأنا أعطاه أعطاه هو ظن هذا إكراما مع أن هذا في حق الكريم ليس إكراما الدليل كل, كل هذا العطاء ينقطع بالموت إذا ليس إكراما يعني ما منا واحد إلا وقتل بعوبة إذا قتل المرء منا بعوبة بماذا يحس هل يحس بالذنب هل يحس أنه أذهق روحا هل يحس بوغض الضمير أبدا هل يحس أنه اقترف إثمان قد يقتل عشرات البعوضات ويصلي العشاء صلاة متقنة أليس كذلك ما معنى هذا معنى هذا أن البعوضة لا شأن لها عند الله إطلاقا إطلاقا والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء جناح بعوضة ومع ذلك إذا الإنسان الله أعطاه مال أو أعطاه شأن أو أعطاه قوة أو أعطاه يعني أشياء مما يحصل الناس بعضهم بعضا عليه هذا ليس عطاء والدليل أنه ينقطع بالموت يأتي الموت فينقطع كل هذا العطاء فربنا سماء ابتلاء قال فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو هذه مقولته رب أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب أهانا قد يظن هذا إهانة وحرمانا وبغضا هذا كمان عين الخطأ عين الخطأ أن تظن المال إكراما والحرمان منه إهانة إيلاما لكن الصواب كلا هذه كلا حرف ردع ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا إن عطائي ابتلاء وحرمان دواء إذا أعطى الله عز وجل الإنسان مالا هذا ابتلاء طيب متى يسمى المال إكراماً في حالك إذا أعطاه الله مالا مبتليا إياه به فأنفقه في طاعة الله بعد أن ينفق المال في طاعة الله انقلب هذا الابتلاء إلى إكرام أكرمني الله بهذا المال حيث وفقني إلى إنفاقه في طاعة الله الزوجة حينما يقترن الإنسان بامرأة هذا ابتلاء فإذا وفق إلى الأخذ بيدها إلى الله ورسوله علمها أمر دينها حسها على الصلاة جعلها مفونة عفيفة جعلها مثلا أعلى لنساء المؤمنين الآن هذه الزوجة نعمة من الله عز وجل لماذا؟ إن هذا المال الذي أنفقته في طاعة الله وهذه الزوجة التي ذلتها على الله سيكونان لك نورا لك في قبرك هذا العطاء صار مستمر ما عد مقطوع لو أنك استمتعت بالزوجة فقط من دون أن تدلها على الله عند الموت تبتعد عنها وتبتعد عنك لكنك إذا دللتها على الله هذه الزوجة بهدايتها نور لك في قبرك يستمر هذا العمل فكل عمل صالح يستمر أثره بعد الموت إذا فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا على كل حينما ينكشف الغطاء يذوب الرجل يذوب الإنسان خجل من الله عز وجل لأن الذي أعطاه الله عز وجل هو عين الحكمة لذلك الإمام الغزالي قال ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني أي ثاني دقيقة جدا في هذا الموضوع قال تعالى ولو يشاء الله لن منهم ولكن ليبلو, ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلو في سبيل الله فلا يُظل أعمالهم يعني لما الله عز وجل بينه جيش محارب بينه بمرض الطاعون بينه بزل بزلزال ببركان هذا انتصار من الله مباشر بس الناس ما لهن أجر أما لما لما بيكون المؤمنين يعني ببذار الله عز وجل كان كان بالإمكان أن يصيح بهم صيحة واحدة فإذاهم هم جميعا خامدون هذا شيء من قدرة الله عز وجل كفار قريش حينما جاءوا ليحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام في بدر أليس في الإمكان أن تكون صيحة واحدة تأخذهم جميعا فإذاهم هم خامدون لكن هؤلاء المسلمون عندئذ لا أجر لهم آخر آية إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا كمان زخارف الدنيا أيام في أماكن جميلة في بيوت جميلة يعني منتجعات يعني في مزارع في مركبات فخمة في طائرات خاصة في يخوت في البحر في يعني جزر في بعض المحيطات مشتاب إلا اشترى جزيرة بكاملها هذا أونسيس كان أغنى أغنياء العالم اي وينه الآن فهذه هذه الزينة وهذا وهذا المال العريض وهذه المتع هذه عند الله لقيمة لها والدليل يأتي الموت ينهيها. إذن لازلنا في موضوع الافتلاء يعني علة, علة وجودنا على هذه الأرض أننا مبتلون آخر بحث في أداب النكاح أن على الزوجة واجبات تجاه زوجها من هذه الواجبات على الزوجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها مما لا معصية فيه يعني أول واجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما لا معصية فيه وقد ورد في تعظيم حق الزوج أخبار كثيرة قال عليه الصلاة والسلام أي ممرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ثمن الجنة أن يرضى الزوج طبعا الصالح عن زوجته وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها دينا, خم... دينا أربع فقراء فقر. وقال عليه الصلاة والسلام من حقه ألا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه فإن فعلت كان الوزر عليها والأجر له ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك جاعت وعطشت ولم يتقبل منها وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب كلام واضح كالشم فحق الزوج على زوجته حقوق الزوج على زوجته كثيرة أهمها الصيانة والتستر والآخر ترك المطالبة مما وراء الحاجة أن تصون نفسها وأن تكون مستورة وأن تدع تكليفه بما لا يطيق فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها أي ممرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة وقرن في بيوتكم لازمة لمغزلها لكل بالبيت عمل تنشغل به وتملأ به وقت فراغها وأفضل أعمالها المغزل أو أن تخيط ثياب أولادها وثيابها نفسها وأن لا تكثر من الخروج من البيت وأن تكون قليلة الكلام لجيرانها لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول كل ما طلبناها عند الجيران أولاد ثلثانين بالبيت في عند الجيران تحفظ بعلها في غيبته يعني زوجها وحضرته وتبحث عن مسرته في جميع أمورها ولا تخونه في نفسها وماله ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن خرجت بإذنه ففي هيئة لا تعرف من هي محتوذة أن يسمع الغريب صوتها أو أن يعرفها بشخصها وأن لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها يعني إلى زوجة له صديق فاتح محل فوت لعنده أنا مرتفلان أنا كذا يعني هذه مشكلة السنة ألا يتعرف إليها أصدقاء زوجها بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه همها صلاح شأنها وتدبير بيتها مقبرة على صلاتها وصيامها وإذا استأذن صديق, صديق بعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفقن ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها. في بلاد المغرب تقليد عام أنك إذا طرقت بابا وقلت فلان لا تسمع صوتا نسائيا إطلاقا. ما كان الصوت ضربات خفيفة على الباب. يعني نحن هنا انتظر قليلا. أما مين مين بدك شو حضر مين حضرت حتى قل له ولا طلع وتفضل إذا بتحب تحب كله كلام مرفوض وأن تكون قامعة من زوجها بما رزق الله وأن تقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها أن تقدم حقه على حق سائر أقاربها متنظفة في نفسها مشفقة على أولادها حافظة لهم قصيرة اللسان عن سب الأولاد يعني أكثر النساء لسانها صليط على أولادها دائما تسبون تسب عليهم ليلونها إلى درجة أن الزوج يشنئذ وينزعج ومراجعة الأزواج الاعتراض على الزوج ومن آدابها أيضا ألا تتفاخر على الزوج بجمالها وأن لا زوجها لقبحه يعني امرأة لها زوج كثيف البصر يعني ليل نهار لو تراني لو لو ترى جمالي فقال لها مرة لو أنك كما تقولين لما تركت المبصرون إليه من آدابها أيضا ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والانبساط في حضرته الزوج يتألم أن المرأة مبسوطة بغيابه مع صديقاتها مع أهلها طليقة بشوشة بحوكة فإذا جاء زوجها انقبضت وعبثت وأهملت نفسها هذه مرأة لا تعرف الله أبدا الله سبحانه وتعالى سيحاسبك إن انبساطها ولطفها ورقتها ونعومتها وأناقتها ونظاقتها وزينتها وشكلها في أوجه لزوجها لا للآخرين والحمد لله رب العالمين